وما أهله لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطحه وما أكل السبع وما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذكيت وما ذبح عَلَى النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقى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 يسألونك ماذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا علمتم من الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحساب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 اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين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 وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا ليكفرا عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل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 إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم, فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم, ويهديهم الى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم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 قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك اني أخاف الله رب العالمين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 قالون للسحت فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعنادهم التوراه فيها حكم الله ثم تولوا من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين إن أنزلنا التوراه فيها هدى ونور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 والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن, والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما أَنزَلَ الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثَارِهِم بِعِيسَى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التَّوْرَاةِ وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور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 من الحق لكل جعلنا منكم شريعته ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أممَّا واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون, يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله يَأْتِيَ يأتي بالفتح أَمْرٍ أمر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسروا في أَنفُسِهِمْ نادمين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 ومن يتول اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تتخذوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هزوا وَلَعِبًا هُوَ ولعبا من الذين الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ قبلكم قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أُولَئِكَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا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 قُلْ هَلْ أُنَبِّيُكُمْ بشر من ذَلِكَ مَتُوبَةً عند اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّارُوتِ اولئك شر مكانه واضل عن سواء السبيل واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتبون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 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا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 ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات نعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل إليهم وما انزل اليهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسل بلغ ما أنزل إليك من ربك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 اللهم لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل, حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أزل إليكم من ربكم وليزيدن كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ من ربك طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ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 وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بَنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قبله الرسل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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير والأصاب والازل مرجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون.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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وَآمَنُوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وَآمَنُوا ثم اتقوا وَأَحْسَنُوا والله يحب المحسنين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 يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين وصيه اثنان اذا وعدل منكم او اخران من غيركم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 فإن عثر على أنهما استحقا اثمان فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاونيان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 واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إِنَّكَ أنت علام الغيوب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 وَإِذْ أوحيت إلى الحواريين أن بِي بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد مُسْلِمُونَ مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟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 قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وَأَنْتَ خير الرازقين قال الله إِنِّي منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإِنِّي أعذبه عذابا لا أعذبه أَحَدًا من العالمين وَإِذْ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وإنبي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق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 رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير